سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمورب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 وَمَا كان الله لِيُبِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ الَّرَهُوطٌ رَّحِيمٌ أعوذ بالله مشترك بسم الله الرحمن الرحيم سيقول سفهاء من النار سيقول وحيده الضوانان السفهاء هو جهاشها ومن الناس ذاتها كاميرا ما والله الله من و كدي جيري عن قبلتهم مُسْلِمِينَ ود المسلمين ف قال لك قبلت كانو اي اهاين عليها دسهد او جي سينجين اول و الله محمد و استقناه المشرق و المغرب ادون قودن الهي بال كعبات كل الله المستوي يهدي روح روح هو قانونيا وحقايق هو من يشاورو دون وكو قانونيا الى سرادين وتحجت مستقيم ودارت وصن الجنه لو مروا اي دو دونو خان ييدو دوننا وغره مريا وكا هو اني وافد كاوبينا واعدي ويلاه العداله بو سدي ايضا دي و سعى الله أن الله عنه و يقول و يقول رأي الله ما سخينا و يحقنا على القبلات بيت المقدس أي رسولك تكنجرة انت مكوه جوغي و أنت صلاة واجهك يتصدح سنو رسولك سهجرة صلى الله عليه وسلم أي يميد دائرة طوان سنو و دائرة طوان فلوض بانه أي رسولك صلى الله عليه وسلم صحابي ال... هو الله علبرة ابن عاد مركّس قلّه المسلمون وتعالى بدري أو النسخات قبلة خورة أو لجده جي كعبات أو إلى أيام الساعة قبلة مسلمين تحوّل مركّس قلّه المسلمون وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أي مركّس يهودي وأوله رنجي تي قبلة النذير نوّه فضّ دينه النذير نوّه خلافي شدّت صلى الله عليه وسلم ta booqo demin jira ayya haal kan yee we iyo mushrikeen ta iyo goda da rasuul ka mar walba kasooriyo iyo leen caabada waa dul qadi oo waa caabada mako waa caasimadoodi xarabta mushrikeen ta marka mar walba da rasuul ka raxii wa minanna si kamay la yuu day ku raasoon ma wallahu haajee diye aw wal hore marku rasuul qiblada uu jeedey ma inaan sumaynim way oo waxay dii jireen ay ku dii jireen diintana uu khilaafay qabladana qabladana uu xaqay sida uu qablada noogu raaciwana ما noogu raaci doona jireen marku ilaahay qibladii ka jeeyay markaa ka qosteen ay rasuulka uga ma wallahu muhammed muslimin عن قبلتهم قبلتهم و الله سيئ قبلتهم كانوا عليهم سيدة حديثة و امام المخالصة في كوريا براي بن عازل سيدة حصر به و حديثة قيسة و حكبار كيسة و حيها الظهر لكن سيدة اللوح بديها و حديثة حدر صحيحها و حا ايها سيدة حصر مركزة بسيدة و امام المغالونين و حي يجري قريونين و طولونين مغالا كباح سيدة حوالي يجري سيدة فقال لهذا كجر تقول لك هؤلاء حباح سلائن شوين عواليو له جباران مين اقا انه فواهو حي اقا انه صلاة الصباح يا صلاة الصباح كجر الله شعر اول ايوال بادري صلاة اه مركب قلوه مربعه باته لكن صلاة ده هوه الرئيسي ما اهين رسول صلاة له ورسل مسائف ayow ku soo tareeyay oo markaas dan sheekay ku xal loo dibeeyay haddana uu jiraa masjidul qibla san oo isagoo u sii jeeda xagga nabayn naskan ku soo dagay markaas u jeedsaday oo xagga tacwe ayuu u sii jeedsaday wa salaad jireed muslimiinta nada ku loo shaagay wa salaad ku jireen oo saafay sameeyeen وصلاة الدمسحية عظيمهاي وبنامته إلا تلقاها الله الصعودون الله تكنوا كلوا حاجة لله المشرق إلى إله أمرين رسول صلى الله عليه وصحبه صلى الله عليه وصحبه إلى إله كسمحانه والسماعه البرومنسيه هي بمر والبروجانسنيه هيوا إلى إله أمر كنسيه قل لله المشترك والمغرب في ورانا إلهي بأوجي السنة إلهي بأوجي له إلهي بادون كور النسكاليه إلهي بضبط كنسكاليه ضبط عضهم إلهي بوجه يهدي وكذلك جعلناكم أمة وكذلك كما وليناكم الى القبلة قبلة ينكسجي عداف المسلمين كذلك صان الثانية جعلناكم إذن كتقنة أمةً أمده وسطاً خيارها وملاكاً خير بلنك أمد أمد الله وضمت إلهي وكج عليها وكضو الطيب ومركز سبحانه وتعالى الله صلى الله عليه وسلم إلهي وسيد سماهنا وتره أممًا من أُولئك إنهم هذين أمراضه هو خير بني وكذلك كذلك الساس والخرور جعلناكم من قبلنا مبين كثيرو جريء إياه جعلناكم عن الكي الليل والليل أممًا أمراض وصدًا خيار خير بني لتفقولوا وجعلوا نقصان إياه أمراض هذان إن كخير بلناتين. شهداء أمر خاص على الناس إذا كقرارًا أمراضي كقرارًا إنما خاصكم نقصان إنما أيام خاص كثي إنكم نفند صورك أنزل الله الرسل ويكون صيرهم غدوا الرسول رسولكم عليكم جئنا شهيدا مخاص قد كان رسول كنا انكم مقات فريق اذن كنا الفضل بين اثنين بدر اي امتي مرخات قفرتان فاصع الله تعالى الرسول يا يا رسول في مارك انا او مالاك خيبينتين دبتر ايان رجوعوية ان كانت قمي هو مالاك ماركاتين بروه ان كانوا ماركاتين ان كنوا قرية انو حقي انتوب جالسين وعذار ايضان اللهين فسولت النوين وما جعلنا ما انا ييري القبلة القبلة على تي كنت عليها اعطو الشراء الى الحق يرى انتو كنجرتي ما انا يري. إلا lina'lamana in annu ugaanana mooyeen oo qabladii ma annu bedelinaa u nasaxin illa lina'lamina in ugaannahum dhaahirna ilaay muhaqqah wal buuq yee laakin marka in قبله اللو تقنجر والله نصخي وياه تعالوا اللو إلا أن عرّيني أنهم ويان من روح يدخلوا الراعي الرسول رسول من من روح ينكو جان ينقبله من نصه ماي ينقربه النقاء يان على عطه عربيه سيد الشورب داعم هنا دكوا قال يصوّر المريض خصوصاً الله سبحانه يسجدكم سبحانه بالانوين كل اللي قال يصوم ملين الرزق الإسلام ما بالجيم ورثوا الله محاوي الجيل والحياة. مرك الشيئ نكره كان رسولك راعي صلى الله عليه صل وسلم أي أرنك أذكر امتحانك كبه عاية كان انتورش كيو نقنا يوم داي وحنا اللي بدري ينفوا يايو واحد جراو ما راديس بدري بدري هاي شو اللي جاء من آمن بحاول مر بندب على يايو مر بقولوا الله سبحانه يايو مر بوقاته روح حقة كتير وح لو قرتاه كلو هلكش ما تود تطوير كيش الى النعمة من يصل على الرسول المين على عقبيه شو حيث انه قنا يعبه كانت قبل بدء وحي اعافذ لكبيرة تنمي الكواني فأرد آد هذه آذبه وقصتها لي إلا على الذين كوين موين وقمأت كانين هذا الله الهه سبي وإلهه مهنوني وقلب قوضى شو بيقول هجاجعه سبي هو ومأت كواني إيمانك إيوه يطينك إيوه إليه سبحانه وتعالى كمينك يا رسولة قلبه يا رسولة هو هو, هو, هو أفضل لكن هذا إخراجه ويطوعة كعطيه عليه سبحانه وتعالى وما كان الله ماركي قبله لي بديع ذات بلان بعد المطيو والجهيدين يجبه أما السؤالة يستجاد المطيوه وبيتوه وإيوه مسلمين مارك عصير شكيانه سيد حديرك يا إمام البخاري وحان بن سين وان شكيانه وحانه ريوه سيد نقونا يا مركب رب سبحانه وتعالى سود الجيوء أيضا وما كان الله أيضا وما كان الله إله ما هني ليضيع من ضيع إيوه أو حرك سوقين إيمانكم سلبي إيمانكم دو الصلاة دي إن الصلاة دوا إيمانك إكمنت إن الله إله بالناس وحوس رب سبحانه وتعالى إذا كتبنا وإذا ضيعنا أو إذا كعب المرنايا صلاة جاية كم جبتين حاجة بيزغدد وحوي إن الله بالناس راعوف الرحيم إلهي سبحانه وتعالى شفاء مسكله ضفكه ومن هو مخريس بدن ومن هو ترتمره خوف اذ يغوغ رحيم او مخريس بدن وما جعل القبلة صلى كنت عليها الا للعرب وما جعلنا ماء القبلة هي منسوخه من لا سقي ولا تغي wa an hajja lillahi man kaana على qiblatu allati kuntu 'alayha ghayra man syeemaana kadhin illa an nasana qiblatay hore illa ayra laysa hasana man saqalay inna 'alama awad muslimina hadd qaaladi yahudiis ka dayi baari dooyada allah salaatda ka muqaddas oo ka shakay oo yiri waxaan من روح الثاني هو أغاني فأمه الجنوي يتبع الرسول رسولك راعي من من روح الثاني هو ينقلبه أنه على أطبئ وإن كانت تبلغة لنا سأخبره وحي أحاطي او تنميكو علي هو قوة قوة إلا على الناينة قوة هذا الله إلهي المتوسي روح إلهي المتوسي هو إلهي غصي هو إمام geedka qalalay oo xeedada ay kor joogan iska mid ma aha way dawaysha iska tooreed geedka aan xeedada fog lahayn ama qalalay laakiinna xeedaystay waqtiisanaay marka ruuxa iimaanka abaadle oo ilaahi wuu toosay kaash iyo shan khuloogaan noqon marka hore u صابت الله نسخيه إليه سبحانه وتعالى ينوش رجعيون قادلنا راه وان أغينبو قال لي سبحانه وتعالى هو الأركين تقلب ووجه ووجه جاكا كبق في الدولبي وكلنا ومطنا في الصماء استمضى حقه على الصماء حقه استمضى كنا اذكرت ان الله امتابع هذا الهي البريعي وإلهي كري الجيني انو حقه تعالى كو دو وان أغينبو قال سبحانه وان أركين فرعنا وليه قادلنا راه وانو أغينبو قال انك نقنا يكوك الجدولي في السماع السماع بحيالي الوحي محرس يحقه قيمة السماع استوى الهي فريعي هو استوى يوحي ورسوله كإنبلا قبل احق حق جلو قال له الحيو يطالى مواليينك وانكو الجهدين اينا قبل تنكدوه ترداها اطراعلي كتايب قبل اطراعلي كتايب انكو الجهدين فوالي وعيب الناس خل ناس خلي قبل دي جيد وجه وجه جاي جا شذرة المسجد الحرام جهة تل المسجد الحرام حد المسجد الحرام بجيري اللي ما له أركض ويا رزق هو ما ينادس تسير كانوا كله لكن هذا تبتع جهال ما دش جتني شغل خولي المسجد الحرام جهة المسجد الحرام بجاي وحيث ما كنت مسلمين تهادثين مالك سوء وحيثما كنتم مالك سوء الجوكتان واتكسوا بنتهم فوالو جيري وجوهكم شطره حقا مش بالحرام وإن الذين قموا هو طول كتابة التي فيه يهودها لا يعلمونه وحيوقيهن أنه جيري تادي هي النسخة قبلها لما سخي الحق إليها أم ربه نسخة سعين الحقها وقبلها هذا أي طيئة أمت دالة كعببة ويوقيون كتاب كله يجتمون نفس الله سبحانه وتعالى وما الله إلهي ماهان بغافل المذل لوثا عما يعمل إلهي وعبيه سبحانه يقول حق يكسد إلهي إن قبل غضو عيسائي نبي الله ينحمد القعبضة ويهي ومضهر وديدين سواهم ومركزه وليبكاده وريما الدينه تشويك وغفرينه إلهي سبحانه وتعالى وعبيهين وحال الخور إلهي سبحانه وتعالى وقاب المرض وهنجواته واقي إلهي ووهنده وإن الذين وطروا الكتاب لا يعلمون أَنَّهُ أنه قبل الله ينسخ قبل الله نسخ خير الحفظ من جه و من ربي نسخ لأنه حده وربه حق سقيم والله أضعف العمارين ولا إن أقيم حضات ورثمال الذين الكتاب للسيم بكل آية ما تبعوا قبله وح كسر ذلك آية مخلوقها مرنا قمر راعي بعالي سبحانه وتعالى. ورقالة يدعى دودة يهذا القول مرقد بقها ودقي. وحرا كسو قادم بعالي سبحانه وتعالى. ولا صيد. والله هنا صيد هذا أن تظلتنا الذين أوصروا كتاب هو كتاب كلي يروج بكل آيات آياته بكل ما تبعه مرة عين تظلت وما أنصع مدي بالتبعين راعي تظلتهم. إلى يوم يوم سنتي مرة يستوي منكر يستوي منكر تام جو دوجنا راعي وما بعضهم بركوا الماء يهود الكتاب يهود النصارى هو ايه وما بعضهم بركوا الماء بالتاريح الراعية دبلقة بعض يهو لا يسمى الراعية ويهود النصاري هو ليس كينك ولا اينا التلعط نقول لهم هذا الحاد واسع مارك الهي واسعك انه الراعية انك لينك ورنبنك هالراعينه رسول كانون صلى الله عليه وسلم ان بضمكو منو بدكو هدانكو اينا وشكو انه الراعين حتى هدوهم تكوده يدي علانيه وقتكو ومضى وحالها يميد وي دي علانيه وغتدوا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعنا سنان من كان قبلكم شبرا بالشبر وذراعا بذراع أي رسول الله حتى سلكوا جفر الضب اللي دخلتموه ضيق قد بعش جران واتقبل غيسان حتى لو اتى احدهم امه علانية لاه بيتوه الضيق هلقى جند نقض وحي سنين رمضان سنين وقدر الله سبحانه وتعالى قدره روح اياك لحرعانا الهي يحب لك هنا هي ولا للسهو والله سعوده ولا الإسلام كسفشك ولكنتبع تهداد رعضه أهوأهم وحجعين دينكم السعودة هولوا لهوا فرع يوي من بعد ما جاءك انتو كوي من تكدي علم العلم علمه انتو كوي من تكدي هداده هولوا له رعضه انك عضوك إذن الوقت قال لمن الظالمين بطاعد ظالم بطاعد خضارك الله إليك الوجيات هو أمدي سوي. إلهي ما كدغي يا رسول اليهود نراعو اين قالوا يودوا راعين سو هي راعو يغذي بعد ما على يلو يلو الله سبحانه وتعالى هل الذين قومي الكتاب كتاب كان سينى اهل الكتاب يقولون رسولا يعرفونه كما يعرفون الصيق غرميان ابناهم عروطه ويلكا غادي قد يكون ما غران ويسي ساس صلى الله عليه وسلم وإن فريقاً كهو منهم الكتاب كمضاء لا يكتمونا ويقرنا أيان الحق يقرنا أيان وهم يعلمون حق هو رسول يسفده في الدين تنه أي يجرنا أيان أي الحق حق نفردك حقه نفردك فلا تكونننا أن نقنع فرح من كهو نبي الله من المنطرين كو شكيوه حقها كشكي حقه إلهي يحديثه كي مادهو إلهي بأحقه وحق يتكيح حق يتكيح حق هو وحق هو و حقك اي حقك اي ما دان حقو و عكروا د نوا باطل ارا كل شيء ماخر الله باطل وحي الله ان هينوا نوا باطل و وحي الله و سبحانه و تعالى كانوا حقا و ما حقه و ايسو حقيق و و حقرو د و خاين جيرين و اي و وقتين جيرين سومر و ولي, ولي هو اسكه جيرين و اي هذا الكيسا حقا في الكيسا حقا شيفاتي ذا حقا حق حق مركا الله سبحانه و تعالى رب العالمين سبحانه وتعالى حقه حق حج السكيمة يسجع انا حقها الحق من ربك فلا تكون من انه حق الشاكين حق ايو عليه سبحانه وتعالى سي اذن حقه وقشر كانت ده حقه براوه ده برا نمبر ده سياده جاي الشاكينه جاهل يقول ويقول انت روح انه شاكينه لحجيره اه عد الزنطة ناشي الزنطة قول لي ولكل وجهة وموليها ولكل أمة تنبأ عليه سبحانه وتعالى ومات الصلاة وجهة قبل إلهه هو إلهه بمواليها قبلها وجهين يهودا قبل إلهه نصارى قبل إلهه قبل إننا قبلنا لنا وصل قبلنا وربنا سبحانه وتعالى قبل الله صاحب نبأ كذا وآيات الله نسخة أما فقه نسخة وري وصدرت قال لي مش عل لأتكي ولكل وجهة ولكل أمة تنبأ وجهة قبل إلهه هو إلهه بمواليها وجهين فاسترقوه أما هو كل جاس موليها وجه سنة يهود متى لو مدر على طول إلى سنة أما هو إله يب موليها وجه فاستبقوا الخيرات الخيرات فأوثرتهم إن روح القرار هي الشكجة إذ كتب عثمان يهود دعايات كذا يتشوش كذا يوحا خير فأوثرتهم وعليه سبحانه وتعالى أكرر بارئ أينما سفكون ملك الصادها سام يأتي بكم إلى كين يا الله جميعا قياما يهود إلى كين يا ملك السد يدمه قدم سام ada waraba ku cene hadii aad badda ku dhimatay hadii aad go'goodey hadii aad ka dhimato lugaa soo qabrin ugu gali meesha ku dhimataba ilaahay wuxuu ku hayaa si ka soo dhimato saada dadal bu allee subhanahu wa ta'ala wal baw laga badsanin khayrteen laga ga dheereen fastabiqul khayrata u tartama ayna ma tahay kuun maal kasta oo adoonka روحك استوى قال إسلام بإلهي ورقي صنماني إن الله على كل شيء تدري مع كلنا على ملك سول الجواز وإلهي ذات سكاني إلى يوحى البوء أبو ذوي سبحانه وتعالى ومن حيث خرج ومن حيث الملك سطول خريج عبد بحضر فولي وجهك جيدي شغل المسجد الحرام جهة المسجد الحرام وينه مسجد الحرام للحق ويوه من رب إن هلك لجده المسجد الحرام وقبله لجده قط وحقه هذا حقي سكان هذه ومن الله بغافين عما سعمر واحد صمين السنة إلهي منبره دعنا وعيد بيوت دنا دعنا وعدي وروح إلهي عاسيه لا يوقف روح إلهي أطاعيه لا يوقف ساصر مرك بع على إلينا روح الله وكذلذ ما عسية نكشفه ساصر بله سبحانه وتعالى ومن حيث الخريطة ما الكستاو عرب بحور قصة بنتي دونك فوال وجهك شغلة جالس حدا وجدس ما بين المشرق والمغرب ألف وجدس وعيت ما كنتم مالك صد اها سانبا فوالو جيجه وجوهكم شذروا المسجد الحرام حد يسوي انه كثير حين لو يقولوا ساه اا ففوراجي اي نهن لبا طواض بو ايشيغان واحد لوو سويي وري وارو سوو مري بوبي ومن حيث وجهك صلى الله وجهك المسجد الحرام لا معن با وا midu hay uulama taa tabadheembuu wa aqkay madama oo waah xukun la naqbi kuugo reeyo qabladii oo la nasaxay ilaahi subhanahu wa ta'ala wa ku sii celiye wa tookid oo arintana arra urus maqsayo wa ka Rabb subhanahu wa ta'ala dadka uu ku kala saaray markoo wuxii dadka bakra duwan oo ومن حيث هو هذا مساي ده هو ما كيجو او وكاد ده ما حالنا وا جو فانا ما من حيث الملك تستو خريج وقد أدعوا بحضورة جيدة لكي يتأذنك وقالوا شضر المسجد الحرام مسجد الحرام حجيثة وجهة وجهة وحيطة ما كنتم مرحبا بجهة جيدة فواله جيرية وجهة كم شضره مسجد الحرام حجيثة لعلا يكون للناس عليكم حجة أمرنا ذلك وحاولنا نفرع هنا المسجد الحرام حجيثة يكون للناس الذكاء يهودها عليكم تجينا حجة الأول هذا حجة هاي هاي سينم حيسك يتجدر دين تناذنا وخرافه ولا نوخرعه مركو حجده يهال القارئ سؤال كأبده ما ذوا لي سبحان الله أبا بعو هاي دين دوانا ده وخرافه مرة سمايمان كرتان مركو حان قلبي هارك حاجة جديني ولا لا لا يكون سينا نوهاني هن الناس الذكاء يهودها عليكم فإن حجة سينا إذين كويرين حجو هو دين دينتان نديبه قيبنا كارعين قيبنا بيدين إلا الذين كوير موية أو إيهو حجة ما مايسة إيا ضد ضد ظلاموا منهم كوه قاربا إيهو قارب قاربوا قاربين أي سيكال قارلمين بني أو كوه سيكال جحد بني مركب كوه إيهو ظلمي غاضب بطاق قاربون ساعة كاتري إيهو هذا لديه لكن كل كرسيها لكم جوجيانو قيمنا ونور راع قيمنا ونريد دي ريح أو يه شجروا وثي ولا قال لماذا أتكافئ أو جاهدين تومهم يا كميرة فلا تخشون قال راح كعب سن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعال إله ي يكشف بين إنسان إله غيرك قال قاعد عبسله وويا رب سبحانه وتعالى أو ااا شو هو هو كشفوا جاذوا لكن رأي إله كعبس له واحد كروا إله يكشف لرب سبحانه وتعالى فلا تشو ما كعبس له لبك حضر جروب جاذها هكبت هنا وخشوني أنا جعبس له ولي وتم النعمة عليك قبل بد الكيو اوه امرنا هذه القبلة بانا انفره نحن انفره ان الحج اوجده اللي تمه سيبطه من القطور نعمة عليك نعمة هي تشري انها هاطي ثاني يجب ان يكون قطع ميالو ولا عليكم فاتا توجيه حق اوات فقضان ورهن انت بانا القبلة هي صخم كما ارسلنا فيكم رسولا منكم اتمنى عليكم النعمة الاسل الاسل الاسل الاسل الاسل اسممنا عليكم وانتاميه لتوشينا النعمة كما ارسلنا تلكم نعلوه انك ايها انتاميه لأي اتراب البضل وحاكم الله وقاله لما كوميك وانتو عدونا لا تفسوها رسولك اي صدري ايدي انك وفكرة قرريني فوكستو ادونك نجوب اهل نار بونه قلنا هاو رسولك الصدري صلى الله عليه وسلم هو كتابك ربي سود الجن قال له وحي سبحانه وتعالى نعلوه انك تاميه كما ارسلنا فأن أصعد فيكم ده حدين رسولا قام منكم ذات كم ركع لي علي إن كان كذا شوي عربي يطلب الرسول تعس آخرني عليكم تشيء آياتنا ويزكيكم إن طهير اليوم بروبت إذا كان طهير الشيء warunkii aalaah xumadii aqeel xumadii berdi aad saa u dhax jabaalanyo jirteen dad wasaqaysan oo diloobay oo dhinac walbata leeta oo baabasan ayada haydeene way dadku ku soo idin dhahray wa برو salaamu wa ta'aybiin naasi way aalmu soo الحق كتاب aya nasu ku soo diray halka taaba iyo xub kitab yahay xigmad soo فصير كأيو أحاديث اسكوا له واحدة لما كان مقول ما لما أرمان أوتيتروا القرآن ومثله معه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ما نزل إليه أيوه قال لي مكة حلمة واصلنا برسول وعيدن يا رسول كان ينصدره الكتابة يا والفكمة ويعلمكم عيدن برا ما لم تكونوا وحا إلى تعلمون تعلمونك ويقانون يا إلهي يقانون يا رسول صلى الله عليه وسلم يا الجنة ya qana wadaa al-umur ya naart ya qanya shaytan qasal wax dadku waxay ahaayeen sharab subhana wa taala u sharee wa kuntu ala shafa hadratina man damaan naarta waxa uga harsanaa dhimasho qad nara qarqiga tagna bani subhana wa taala rasuluhu taala ayu ilahi kawa taal ilaahi wa qaswad salaad taqali saam ka iyo quraan akhad ka iyo wakka kulli wa wal qasdi daay qaska ilaahi ina subhaana wa ta iyo اوه فسخوا سردقالكوية انتا مسكحكم وجد هذا انا واحد وحد بنو سبق قلبه في الردوم والرسول كان صلى الله عليه وسلم عليه هو داراه يماما مصرم على السيس الكوري ماركي لو يدير محيوها الذاكريون الله كثيرا و الذاكريات واضح الهي فسكيسوا بضي يو على انبعكم بخير اعمالكم واذكاها عند مليككم وارفعها في درجات وخير لكم ان تلقوا عدوكم فتدروا عناكم ويدروا يماما محمد داوري المسلك كيف وحين انتصلن كف دمزين شيخ بخير اعماله واز وخ.. كان عند مليك وارفعي درجات وخاول كان هو خير بدن دك دمبغو او مغير او دقت وا دقاتان بدن درجاتك كلو قاده او كل قاد بدن ذهب ي بحسان صدقه كخير خير علوين علي وين الله كل انسان ملح الى كغرعها يوين غراعان صلو صلوه عليك الله ذكر الالهي وحق فضج بدن ليهي بروحي ايمان في جرير ايوب لساو على بديك الله تضمنه إلهي منروح على كل هراء غال بيجي سادجيه وحك شك يي وح الباقي نبى كب, كب ديك بديك إلهي سبحانه وكتابك الله أخره وكميته أو وهم رأي دعوة دي بديك إلهي سبحانه وذكرت إنك رتبها تحميد يو فادكونوني أذكركم أنا وأنا حصة يا أبو علي سبحانه وتعالى مركز إلهي حصل إلهي وقف حصل فإن ذكرني حديث إلى آلاف ملايين فإن ذكرني واحد ضرر ذكرت ينذكر في ملايين ذكرته في ملايين خير منهم مرايا الحلم كفصي اي الله سبحانه وتعالى فذكرونا واشكروا وليجو شكروا فاف النعمه او اذا كو كلمه هي نعمه ربضان برجلكا الذي يقوله بل دين تا سبحانه وتعالى تقيري بل هذا مردودتي الى سبحانه وتعالى إيمانك هو غير مريي نارته هو غار انو دنت واخور اولئك كانوا يا سلام iimaanka ku cusii ummadina uu leeyahay hadana ya ka dhigay ya ka dhigay ruuxa mu'min koon buu xid ka Ilaahay subhanahu wa ta'ala nuyuunkiina ay labaati markii igu shugay waalay subhanahu wa ta'ala markii la shugayna Ilaahay wuu لا يوقف بدناه فذكرناك وشكرنا ليوشكوا ولا تفرط ها يوقف فرينا وعلى محمد وتعالى جمّدني لا يوقف فرينا وحصني عما أيا الناس يه أيها الذين آمنوا إلهي الفصل كذكرناك القرآن كوا بالصبر الصبر كالمي استوت صبر كالمي آخر الاديان دون كأجل وكمي الصبر وشيء كهله يريح وحلص يا روسي لي ماذا تصابون innama yufassaru bayna ajlun بغير saad wa bin ta ما wuxuu ka joogaa maasha jirku madaxa ka jiroon sabir la'aan wax soo dagal ha maree aduunkaga wax ma qaban kartid hadda sabir oo aad u aaday waa albaab dib u leh dadan adunki ku sabrin meereysid way wakaala daalay oo kooyntaas daday وإلهي تعيس قصفرد ونا عاشا كسرد وقدرك إلهي وحا ولله كانا كو سهرين ديينتي سي سعد كو جيري مايو سادت بروبس محمد صلى الله عليه وسلم كو شيغي او صلى الله عليه وسلم اوغي وما عدي احد عدا خيره واسع من الصبر إلهي مصر واخ خير بدن او كو واساتن صبر واستعين بالصبر ما تصبر كالميس إلهي نادن بدن ويسال الله إلهي صبري هو يرجع بو صبري لاو سينان صبر, صبر وانا كان بو سرييو إن معاسدة كصفت إن وحياء دي كانت يقدر أنك صبروه صبر يا صلاة تكالميس أيها الله سبحانه وتعالى مركب وحكوي لي مالذان وإن الصبر تود وإن بلاه سبحانه وتسالى تود صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمره فجع إلى الصلاة فأسحابة وبيه ماكي يكون هميه مركب وحكوي لي مالذان وإن الله مع وإذًا كُخوب إيمانك يوين كخوب لاي وروح الصدر إلهي سينايا سبحانه وقلبك إن الله مع الصابرين إلهي وحو لجرى دك سفرو إلهي مخلوق يسودن ولي جراي هو ارتاي وهو يهاي وهو مقليا سولاتك في عم قايلو فهو البقاري كلام إلهي ما هو ميدن غار هاو إلهي وحو روح كولجري كولجريا بالحف والنصر والتأييد والعان إلهي واكف ilaahi subhaanahu wa ta'aala u ku xojinay ilaahi u ku kalmaynay rabb subhaanahu wa ta'aala u ku noosreenay cala gaaga iyo waxba doon ka روحه الى الكتاب كيس دفاعي للود دي دي لين دينتك رجالك روحه للود لين مارك رسول صلى الله عليه وسلم يدي صحيح نضبا إن كان يان أولي روح حامية أنت قالمو روح أنت قالمو أي ذلك في سبيل الله من قاتل تكون في, في سبيل الله نضبا أنتي وضن أنت قالام هي مجاهد قليل مجاهد لا هي مجاهد و حسب ما مجاهد والروح من تله اين كرنقطو قالو ولا دغالامو و كان مجاهد كود اه حد يق اح و حلو غهليو سيرو لكن سبحانه وتعالى مره هاد الجات والله جاهد وحصو إله. وحصو إله. وحصو إله. جعله جعله هو على وين في يسوي مره فضلك شحوا وحاسو الله و بان غرمه او كو حتى قالو دغالاميا صحابة يا خيالك أفضل الله وحكي منكم من يريد الدنيا بدر منك في حد جبك منك لايك والعباد لا تكيب الرسولك إلى خير القرونة يا خارني أعطي يا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد, يريد العخير ولا تقولوا هدهين لمن مشروح يقتلوا لدينا في سبيل الله عموات وميل هدهين ما يدناها الروحة بل إني ميل كتف أحياء وأنوني روح الهي وكل زاقه شهال والنور يحب الله سبحانه وتعالى ولكن لا تشعرون الله تشعرون مؤفدين يعني نوريه مؤفدين أصلك أنا صلى الله عليه والذي نسك بيالدي إني وحبه أن يقتل ثم هي ثم وقتل ثم وقتل ثم, ثم, ثم ونقول لهم صلى الله عليه وسوء نوره وسوء روح انتون اللي ادينه بنته جعلان ان الدون في اللقصة علي عذر كيسية، مروب كيسية، ولول كيسية، قاجر كيسية، كوريل كيسية، قبول كيسية لبا طبقوا لها ما تجروا إلا كان إلهي ذلك اللي ذريمون جاءت جعلانا يا طنجرة معها يروضوا أركيه كرامضة وين هي إلهي الأنسية وقلت لهم؟ روح يا تيسي وفي سميلة ما قمت لنا واروها علمي سبحانه وتعالى إلهي وقمت العلمي فأصح انما يصل من علاج العلماء هدي قال ملك الاله ولا نبل ونكم والله نبل ونكم وانتحينا شيء شيئا كنت حائنا او من الخوف هدي شيخ ده واحد يروي هدي ندوي لقد تجاهده هذا بدل ما لا تقينه اكتشته بدل ما كتغير هدين الله وهي هو هي او عاصيها ما لكم كينين الحي هو ايوانيتا قال روح الصبر هي هي كانت كذا تجدين هي وحده وبندي قال كاتب قال والله سلام خالوص الله ليه لا إله إلا الله وتعالى هو أول كلامه الحلاك قبضته كباب بيوم هلأ جو إما حال ضلك الله وصل ليه قال ووحيه وكرامه معافيها وانا امتحان نضرب المقدمة لبكوا يا مالهم بحاله يده وياضت كي لا ما ندوينا يكملنا قال دي مستقر على الرأي وكاسو ادو يلا ايه اخر واحد اقول ادو نحن القسيب اذهبتم ضيباتكم باقيامنا الودهدون السالة الهي نشر واحد حلقا قولها ايدين ادو نتو الى القسيب تاصل رب الله مارك الله سبحانه والله نبل ونك والله نبل ونك وان ينتحانين بالشين ومال خوفة حبسية ادو نتو انتحان أسعار تغفره كعضي مشاكلات كان يمتحان وانا واحد ضدتوا اي دعوانا قصة ما يستوي كو قصفة ذا اذا دعوان امتحان فضر والجوع لانكم امتحان رفعا قاعدين انتو اكي سوى ايو لي انتو سجدان ايو وليبع على وقت الطيامة منك رسول كو الرمي صلى الله عليه وسلم حديثة صحيحة بقدروا بالعمار فتنا كقدرعي الليل حديث كده يسبح الرجل فيها مؤمنا سيدنا عطا حياة مؤمنا waa bari shan sawumuma way umse kaafir wa yumse muumina galati wa muumina way yisbahu kaafir maxay kulca yadii ciina oo yadii adami yadii intu gaal jidu adki si way ku din si gadan oo gaalo isha jaayusno man oo gaalo araray oo ka tuk noqanay oo مركب الله سبحانه وتعالى وحن يكون متحانا من الخوف عبسيه ايما رجل سيداتك الله كلا ساروك كان دين جيس دي كاكتا غيى عبسيه در كان كلا سيوه إلهي سبحانه وكلا كما يموت والجوع الذي كنت متحانا والنفس من الماريح ولا على نسخة منك ولا انفس النفس عرورتها دي الساحبها دايو داتك الجعاريدي وكا ايو ولا رايو لمانا وصمرات بارتي أصلا بذنك ريسيه وحوال اللي ق أوشر الصابرين بالين إنت مركب دع له روح أتقيصة أو نوح إني لا يوكياني أنا ووحان سمين وين لوحة قوس صفر أو نوح أوصى وين واحد كوساوي سين إلهي, الهي فحر ما سلُحانا قدر الله وما شاء فعل ونوحان نوا سوين وكان سلَفُ رُفِدَه قوس صفر رأس إلهي سبحانه وتعالى قب الشعري أوشر الصابرين قوس صفر مرت في وحيارا صنعان قب alla dina sabirintu kuu way rabu bashareen ila afsabada musibaad ka dhabta ku timaad musibaad afsabada ceburo gaajad ceburo xool ila laa mustaamayo nafsii wa nastaan tayow waka arurti wa leeyas tayow mari iyo beerti iyo xool ka baabaayo waka markay dhibaato aad samayso qaar iney leeyle sidee kuu la bashareen wa ku u qaaruu faa'ideen الهي قلت ملك فرالها هذا عروسي 8 نسخة نسخة نسخة هذا ملك ابرطيب ملك فرالك كان سرائم وكيف يمكن محمد ايها وكأتي ايها قوالها ويذهب ورالك ايها ساهل ايها ملك فرالك يا كريم الهي سمك يا تهدرنا الله سبحانه ساس وقاله اللي مؤمن ويدي انه لله الهي بقى انك انه لك ملك فرالك ونهي يجعل كل ما حقه سلو يديه حق الهي بقى حضر الكاف الله رسولتنا صلى الله عليه وسلم وين بروحه وشهر مركز روحه المصيبة كنت مادر خدوه تحوي رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجرني فيه مصيبة واخلفني خيرا منه إنا لله وإنا يرفت مركز وارد خير بدأ يقب الله وحديث سعيحه إلهي برتأجي البورثي حدنا خير صلى الله عليه وسلم والمسلم رضي الله عنه في الحديث كورنيسية غير كذا مركو مسلم ولا رسول الرسول كان ساكح حديثه زوج كي أو المصلام مركو بن رضي الله عنه عنه أردا أيام رسول صيد مركا صن سيد إيري مركا صن نفط كاير بيترياك خير بضانه إليك قبض وحي أنا تلف عيني وقبض الدلاء أنتوا أجل كثيوب خير بضان مس نود بريك كديب رسول كي يجي مسل الله الرسول الداني أنا عن جاية ولا قن ييجي وهو رسول الله وانا مصير بضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرورت وطيب مصير كإلهي بانك اقبر ايه وين انك اقول ايه وين انك تساسي بجي واني رسول الله صلى الله عليه وسلم مركزه ايه وقال تيوي وويداتك اوشي اجي سيدي صعب لها الله وانا اله وانا اله في مستباتي واخلوني خيرا مني جاران رأي المكة بنتوي رسوله اوه هذا الكار له ملايثه إله الله الضيب قبض قبل... قبلتم ثمرات قلبي قلبي يمري من ثمك قاعد نقوله ان لله قول لسه اه وواحدكم قاعد في بيت الحمدي وربي الداوي رسول صلى الله عليه وسلم مر قاعد له وحويه دسك لو بشارني وان الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون ورائك قوه شد يجري ما كان مصيبه قدعوا صلوات أمانك إليه إليه والروح أنه يجعل يجعله من ورحمة من حري لا يعد صدا وا و عليكم المرتد وا قو ود الى رب هي هو الله عنه ونصل أمر بالله سماء وخريصيف وكوري بركو فسر و ديج العدلان ونعله اراو او اراو وهربيريا يقني اور طيب ده مالا يمرك ضاميو لباشيو استدغما هورتا حريها laga saar markaas waxa kale la dul saar salaas salaad adlan ku wa wa نحرص موت دونه وإرعود تاسو بيجن إن السفاح بورت السفاح الرقي والمرور لا ولا بوراد مش علي الله علامتك دينك وجرتك مين حش كلن ومعالم ودين وحقنا أركان تسلام كميت مركز الشعائر ته حكى كميههم وعليه سبحانه وتعالى إن السفاح والمرور صوب بين هيدا لابد بوضو لابد امام إمام الخير لابد بسعيه كوريه أنصار با سنم مناطة انتبه حجيان بيوه كيجي دين بتعيني لا لا بورتو وفا مركز مركز سعيان مركز دواس الى سعودي جي ويجي الى سعودي جوي ايي اي اماليان اني سؤد هورات حلاي ساس سؤدجي ان صفاء بورتو الله يولموا تمي شعي الله معالمت دينك كبيره فمن حج البيت الروحي بيته وقصدوه بيته الى الروحي اقصدته او اعتمرها مع عمره هسه فلا الجنا على جنببي من شيء سنه صار دم الدوش يسمع عن يتوحد بما يتواصل حرم مزويت او يرى إلى روحا يرى بعد ما فخلدم ايي ورتي حويا والله يوم الغالي سوكوري صوحي صفيه مروه انت وافن دم مقوي هو أو بنانته انط دار ولي امر مركاسه وحيتي قرت وحا كلي حمود يا ابنا اختي خربت قد دخلت صقني ولا اقبل وحويري ولا ربي الله امرك تسالي فمن حج البيت البيت كان وقص دول او اعتمر عبد المرأس فلا جنيها علي دان بدوش سماها ان يضوحوا بهمة دانو طوافو ومن تضوع خيرا الروحي خير استمائيا وحن واجه طان الروحي لينادي فإن الله شاكر ونعلم وحكي الهي وابيهي ونكشو بريني من حج البيت هيا مين سواء لجواء يبليهيش ان لودك دقال احرا باو فاضلي ببضان ببضان ايو ايو ايو الدونك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمره فانهما يمطيان الدروب والفقرة كما يمطي الحديد كما يمطي الكير وخبط الحديد اسراعي فهو كوظ اندمجون فقر لا بد وهي قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفض ولم يفسق فجاء من دنون بك يوم ولادتهم مالك الذيذا كصبح الشارع نديا الله ساس ومتقى عليك والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. فصلى صلى الله عليه وسلم عديد كأيام واحد وريه و هو ذاتك كعبة رجله يهجره وروحه إلى كل عوار معي ثانية. ده الدجيل صار هنا ترى هذا هو واجب كوي وين رايح. صار صدق واحد كوك دوار ويجي هارين فضافي أنا أقولك ده أنا يسوى كا إلى إلى وفاق إذا هذا واجب كوايا أول كذا ده نبي سكنت قط أترى عباد فمن حج البيت الروح دو. او اعتمر فلاجنا عليه ان يضوهب بهما ومن تضوع خيرا فإن الله شاكره العالم روح الخير تطوع الى ايه سبحانه وتعالى كبشه بليه وعلى الله تعالى عدنا كبشه بليه عالم ان الذين قوة يكتمون قرني ما انزلنا وحن سودجن فمن البينات ايات عبعبها والبداحقها ان بعد ما بينناه انتا نعضينا كبه للناس ضدت في الكتاب وعضينا قوة قرني ايه ويقان ورائف يلعانهم الله قوة الى ايه بلعان way laanhamu allah inna wa wax laanadu malaaika ta iyo muumineenta iyo wax ka soo dhan baa laanaday ciilaayda xaqiiq qariyow kitab fiisi sunan qariyow garanay wa hadii ka imam bukhari sahih kuule soo laba laba aado jirin wax ka amso ila markay leere adoo walaa saddex إلهي سبحانه وتعالى وكا صدع كتاب كثا كشا إنه ملعوه يهي قيامنا نحكم النار أكل يقليم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذين في كي مهيان تابوا نتا علم القريان كتب التوكي من عبداليم واصلوا خربين حي خردين أيها جاجين ووينوا حق يقريان بعبداليم فورائك أطوب عليهم بليه وانكتب الأقبالي وأنا استواب الرحيم بانه كتب الأقبالي نحا إن الذين قوا كفروا وقالوا لي. وما تقولن توم كفار نريد بالله كفر قال ما كنن طيب عليهم لعنة الله والملائكة والناس جميعا إلهي باللعنة طيب ملاك العايز لا تكونن باللعنة خارجين فيها العند ونارته كفرية نارته جلنا أيه خارجين في كوارية لا يخف عن رفضا لما هي العذاب ولاهم ينظرون هو وحي العذبك لا جد حنا يلو كرنا يمه ساعدي لو ك ayaas kalaaga fodaydin ma haya laga dhaxdixin ma hay aadalku marke la dulkeena loo sidnaayo xoogaaya weerehku ilahim ilahu wahidun ilahum wa midkareh la ilaha ilah haq lagu caan majiro ilahu huwa isaga mooye arrahmanur rahim قال عمران ايه عيراه ابوه الرئيون اما بالله قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا وراء إن في خلق السماوات السماوات كأبور قوض هي والأرض هي واختلا الليل والنهار هي والفلك الدنيا التي تجري سعانسة في البحر فضل لا بما ينفع الناس فضل تقوى أنفع الله سعانسة وما انزل الله سودجي من السماء فسد يوم من ماين فحياه نري به به الأرض دولك بعد موتها وبطع وهو الهي كفر وقوة فيدي فيها دولك الدحيسة ومن كل دابت دابتنا وتصري في الرياح دبا يلاهن السبب الدليون مار كايماناية ماشتراك مار مغرب مار كايماناية وقوي مار هالكا حيائي وكا كاي مار كايماناية مار كبوبها مار كوليلكا مار وحخربها مار نحريسة ساق السبب بين الصمي والأرض سمعني اذا انك سعاني سلعيات الانتصدا خلق السماوات وولادي وقت لك اللي هو عجائب هو سبحانه وتعالى فلك دونتا يدعو انتا سعطان سد بيها اتكتسعون يشتو بقى احجي الادات كنت نو قوسة ياو هذا هو الاداتك تانو الدبال وقونا هو قوسة انتا يشدهو انتا يوح سده سوى الهي في البحر لما ينفر الناس واحدتك انفعي انتا يفعو انو سد انتا هذا سيد، إنك أنا مراقبت اللي يدوين. بعدين فر الناس، والآن طلع الناس وإن هو أتكلم، أمر الله من السماء من ما؟ أبدا جست والله قليل أو وكاسه. هذا روح هذا أمرك أبدا لاين قال الله قليل. إلهي مش الله قليل ربك دين ولا نسوجير. هذا روب بند ولا نسوجير. والوال قليلين. هذا روب كيمات دو حجاب توميش إلهي لوشير من ناس عقدة قونا نديم قال هو وانجل الله من الصلاة اما افعيها في الارض نقول له ميت بعد دمو امتها يوال ارت ابارت امركي يدعوه للكو هم ميته سميت وفى الفين يهيب وفى الفنت الهي فيها الهي بحلى من كل جابت وحكى السلام حال للكا قد لله يقول انجده ضدك مرودك وحا كنو الله حيوانا فيه تربى لنا وحا كنو الله تلعيس كان يتربى لنا وتسري في الرياح الدويشة مربى يعني كايمان المربى ح فوق الله يذكر وقر جارك ولا ده بكوه لاي نصرته بالسبق وكان هكذا كنتم على الدور وملكت عادم بالدور ومده الشرق كنتم على الدور وسح هذا المسخري بين الصماء والأرض دا رولتها يا سعتي ماذا يا سعيسة واسعانيس يا سعيسة الله سبحانه حاجي سعانيسة السمالي يدفلوك الله العيات اللي قومي عقله إلهي وقرطة سبحانه الله لكي إلهي وقرطة بتعقل جلوه روح عظيم عليه عليه علم عليه أي سمعه؟ سمعه إله يقعد في السماء سيد القرآن كإله لا وقعت مخلوقنا إله لا وقعت ومن الناس يحضر كميت من روحه كميت يقدر يتخذ يرانا يمد دون الله إندادن كل إله لم يضيع في أي وجه علي الله إله يسوي وجه علي إله سبحانه وتعالى النعمة نعمة لكل كرسي هي كون واحد الله واحد وترجعه والله يعوضني الله بس في ومن الناس من يمسك من ديونه اندادا كوا لا اله الا الله ويسكونه اجيرين كحب الله والذين امنوا كوا لا اله الا ربي حبا جعلت اله الا اله جعلت جعلت اله يبرح ترين كوا جعلت اله سبحانه عيك لا وجهنا شركا اسمايه والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى هذا الاركل الذين ظلموا كوا اله عاصي وغالوب إذ وقت هذا الاركل يرون العلا على كيار كيان ان القوه هي فرئيس عمدا أمرًا صديعًا بالاركل هاي سلو أعلى لهذا الاركل هاي. أنا القوة حب لله إلهي وصلنا إله جميعا طمأن وأنا الله إلهي شديد الحلاه إلهي ومتعلاتك شادق مر هذا وقتك اركل هاي إلهي شدوا وقولوا نحاجسنا أقوى من أيه أرن أركب بالاركل هاي إذا وقتك هذا الاركل هاي كبر رئيس كبر الذي نتبعه قوي راعي من الذي نتبعه قوي راعي ذهيان بريبان كنا شت لواض القبيل كسر علي لواض منحنى لو كسر علي الله الذي يحيرك لا يكبر راعي كل ويكالبرين نقومين يوم إلهي سبحانه وتعالى كي بينك لا تكبر راعي يوم ولقد طلبوا يوم ما هيون كالبرين نقومين وذوقتي هذا أركل هاي أيها الواحد هذا أركل هاي وكل عيضة الذي نصب العقول من الذي نصب العقول راعي إسكبر يريا يداه يان ما ورأي أقول على بأركيان كوي رأيه كوي وحرعي وتقطع الدين وحقه قويس دين عنهم إيه حقه هذا ألص باوساطي لسكوج عرادهم أبلهنا بسأل مودة هذي قبل سكوج عراني هذي حواري سكوج عرالاني هذي وحك كراغي شوكو تغاني سكوج عرالاني ويقول خلاص رو, رو فالسل وقالوا له ونادى ناري أصحاب الجنة ونفيدوا علينا ونالك يا أباي ونالك يا أباي إن الله حرمه وقالوا جوابين على الخاسرين وقال لبينكوا واحدين اتبعوا وحرعين كوا مساكنتها الله بذوف الصلاة ووحرعي وحيد لا ايان لو أن الله نهضي النوع الله بحين وإذا كرة ما علي ما نأدون كنا نقول علي فانا تبرعنا نسكبر يالا منهم كونا نأدون كذا عنا انتين كو انتان مالو البقو لك علي انتان واحد كوشن هاي وكاسر ما انت واحدة يقبر ساسر يقبر ساسر لهي وقال الى الذين اتبعوه حيدهان لو أن اللي انا حضان يالان لهين او ماينو احاسر كرة ان ارين قدون كما نرقو عليه فانا تبرع ان نسكبر كبر انه قن منه منهم كوان حقه كما تبرعو منه سينه وحيد كذلك يريهم الله إلهي وتصي أعمال أعمالك أعماش أي قبتان حسرات قومو عليهم بشهر أعمالك أي قبطان حسرات حركة قوموا عليهم دشون عملك أي قبطان قومي كلنا قتيبوا عليه سبحانه وتعالى عمل كلنا إلهي تسوي قوما وما هم مانى بخارجينك وقبل حيا منا نار تكبرهم هي يا, يا أيها الناس الضلّب كلعون مما في الأرض واحد يقولك تحي سهل حرارة طيبة حلال حلوية طيبا أو وحقو تريه طيب ووها وا يي ديق بد كود يادين يا حب كود يادين يا وكاس كون خنايا حلال وطاهر وطيبو نعش تجرينا يومي نواع نعش لاين نقومو او قال او ولا تتبعوا قدوات الشيطان الراعي شيطانك ودويينك سن راعينا وخصوصا الالهي حلالاين فحرايينك حل خصوصا حل الالهي حرمنا حراماين قالادي وقالوا هذه أن أمن وحجز فيها لا يطعمها إلا من النشأ وأن أمن شرم الظهورها وقالوا إيضاً لقوفة سلحة وصحة ولا توقف ملكة ديركتور سلحة لبريها دي ولا قو قول هذه البروضة إلا يكسر إلا روح إلا إلا يبلي إلاه والسلحيين وشيطانك الرعيم ولا تتوقفوا لكي الشيطان تلحل أشعر حمثان طيبك قد نشق شيطانك ودريس الرعيم إنه الشيطان كلكم عدو مبين alla qadwi oo damaanad in aan naar la gashaan ayu sabayay kuna daartay ilaa hitiise ay uga iska ilaalin inama ya'murukum shaytanu quldan farayaun bisuul dindubidan faraj xurmooyin farayaa wal fakhsha dindubidan faraj inta director oo waka shawayku qadato meeladan hilleen shaytan ka yasu وان قورب شيطانكم ان فرى انا تلادان عالى ملائكه بين عورتان الى ان سبحانه وتعالى كوبان عورتان اول حسان الى بنينا اجرادا وخاصه الى الله wax اوان ابياشن اولو كان اوان ايتتبعون مراعيان لو كان, كان هدا ييهين لا يعقلون قوان عقلان وون جرين شيان وراخو دون قوان توسن ماستر عيان مروال ابياش هدا عيان قوان وخلو جرين جهالهو الهي سبحانه وتعالى يدين دي, دي حق قونه وحقو يدين دي الهي أتنى. ما ويالك اسك دغنا اولو كان اوان ايتتبعون مراعيان لو كان اضيئا هاين أباهم لا يعصون شيئا قوان وحرجن ولا تدنى عن نصاي ومثل الذين كويس تصفوا هيصلوا كفروا غيري كما فلل الذي في سوق التاريخ فوي ينعق غيرني بما يسمع وحان ما قين بقين الا دعان قرن لو ضواكمو ين ونداء ا كن لو ضواكمو صمم بكم عمون كون غالها وا ثين وحول مغين وادجرائي بكم أصغر حق <تصفيق> وكاف لئي إنه مقع ذكره عمي يومي كين درائي فهم لا يعترم قالوا الله سبحانه وتعالى إن بل مكتلكي صور كشر هنا ينعرض لهم وحواره علي وبكل كم إنهم إلا خرنة عياذك الله ولا يكره بعضهم بعضه ويقهوس يجت wona carriy lidiina kafaroo ka mid ah sida wax ka saaban oo uu sheegtayna mar wax u qaaday ruuxu ilaahay la doonayo xaqqa qaato waasina oo qarew ariga dadta u dhawaaqay halka dirwaaajo ila dhawaaqay garanay halka iyo dadka ومثال الذين كفروا كمثال الذين يأكلوا ينعقوا وقيرنا بما شيء يقيرنا مخلوق لا يسمع أن نظر إلا نداء إلا دعاء يارتان كأيو نداء أواق مهي سم ويقرب بكم ويعم ينطم لا يقل يا أيها الذين من طيبات ما شيء قال ادعسد مخادك 100 دقيقه قلبي جيرو سلا دا وخي لو افهم مدينه كامله لي مويه قادر نربح ميه قوتر وحان شاشنه دا انت وخا قوتر قاجدوا كا ساري يركي وحجليناي وا كبيه دا دعس انا دا علي سبحانه وتعالى وحن كلينا كيس بايب كاو كوريم دا يات ما درس واشكر لله مركب انت الى الله كشكر إله يروح روحه كاره النظار، هن يأكل العقد أكلته، فيحمده عليها ويرسله، انت صاحبها إلهي كويش، قادم أنت كقولنا عليه ما استوعني كله، ما كره انت ترى أنت ترجع جل يا يقصار، وحن, الله. وحن, وحن, ديه. وحن ديه. على يسدي الله، ركشت كه حمديه، إلهي هذا حمديه هذا وحن يسيب، و هي هي يوحن ك على يق قاريب، أول كيمركم بيا عبز هرات يا راي، إله يوقاره النقامي، ونخوسه بدني، لا شكرتم لأجلكنا. وشكر لله ما كان عنثان حلاش الطيب كه شكره إلهي كشكره إن كنت مدد يا الله تعبدناك وعاودي إنما حرام وهو حرام يلاون عليكم تشي نهال ميت إلهي وهو حرام كذا غير بختك ودمك ليك تصدقوا حاجة ليك عذول ها أنتي تقولي عنه ووينو لك تان بي ليك عبيان سير بي وقف ما هو حرام <تصفيق> الحرام ولحم الخنزير إلهي حرام يلا دوافار كثير بكي وما أهلا وله حرام يلي وح لو جورعي آ تيلانكوا الصوت كفر لا قا بسم الله ماش الديرة وأكثر وما أهلا يوحى لو جورعي لو به ما جا لغير الله إلى غيرك لو جور ما علاه عين بالوشك فمن روي الضرة للدب كريو بختيج يوحى هذا حرامتها أيار لكن مارمان نقل وادماني صدر بختيج illaahi سبحانه وتعالى ta'aalaa wa ku hala marka cudurkeeye balaayid iyo murtiyo ila cuduroo wax ilaayniga xariimaad dhan waxa ku jira waxa maslahaad ku ahaay ama darrar ku ahaay ilaahi ji subhaanahu wa ta'aalaa ugaa kan koo kiyanaay koo kaddaray ayaa haddii xanuunki iyo mid مرك أرند الحاردة سكر سفر بكو دعجل هذا الجوري يسجد جوكتو وقاعد هذا هنا الجريب أبو سفر كيس وما سفر حاران داد هنا صاد السود بالسمايسا وقاعد وصل سفر تمرك هذا جاجا كبر كل عظيم حالك وما بخت ليه؟ غير الله إنك إسلام كايا عدالة ده بكو في الله ومرك ولا عاد كمحد جد بيود وحد ما هاي قاعد على حتى عدد اوكتة نقول اول تربانه أو وحد عنده واتساق هذا ناس مركت ساق وها الشو وين عندك وين ادو ادي قدرك إذا حرارة شو أكل فش ربان بعض الوثائق اللي غير ما فا ده المهم دول مركو نبعت صور واحد واسف ريا لف ماين روح عاسيا وعلا وروح عاسيا ايه ايه ايه ايه عاد ايه كحب زبينه وما كدر قلت فرايتنا عليه كاسد انبائي مهي بغتي قول عني وحي حرامت يا عني إن الله ففور الرحيم إن الذين يكتمون والله والله والله والله الله والله عايد شبان سكر لها الذين يكتمون قلني. ما الله haqa qariyaan dadku iseyraan waxa ay leeyahay inuu cilmigiisa qariyo maxaa yeelay dadka kala bartaan dee heli mees wax halay si lagu ixtiraamo elagu qabayray elagu darjeeday ehajada lagu kerei elagu kanoo karamay dadku cilmi qabarta inuu saaq qariya laga yaabo waxa uu ilaayay subaxna oo taala haqa gar إن الذين يكتمون بما أدى الله ويشترون بي قرنطاع قريان كيب سنة يصابتت كو قرنة يتمنى قرنطاع قريان كيب سنة يصابتت كو قرنطاع قريان أدونا رضا لغسية هلا يقول قريصي دوا ثمنا يا لي ما يأكلون معيان في بدونهم إلا النار وهي عروش القريان والنار بالي سبحانه وتعالى ولا يكلمهم الله, الله إله الله لمهي يوم القيامة محايلة وعريسيه نعذب الله ع ولا ilaykee lahay tahay tahiri ma yudanbika kamaayna ma hay walaan aadab walif adka ilay ayad ci sa qariib waka halkoodo ilay ilmi wukobaray waxa la raaynaa adagana ilay shukriyaad ku رضي الله عنه gaartiisay wu nabar koobay ari raddi allah أيه wardaah ilmiga iyo maal ka tadabay ku kala diwayn ayu yiri waxa kamidaha wuxuu yiri ilmigu وأبجورا يسويه إنه كانوا سقاة ما ينكرولي وكرع ما هذا كتاب هذا ثقانه وآخره كرب وص وص عان يسويه لكن إنك صوت كذا نعلم جا إنه نسقان هذا كن عليه كن دور عليه هل كبر هذا السيال بقلب قصه عارضي ولا يكلم ولا يزكي مولع عليه ولا, ولا يك الذين اشتروا بالضرارة في الهدى ويقعدوا قعد كبه هذا شيء حقي يعني أنه يتنذي وهي كبه هذا الشيء حق ظهره نار بيكبه هذا الشيء والعذابة بالمغفرة عندما يقول لكم أنت أي يوحي إله يكون العذابة لها فما أصبره محا كقصر البلن على النار تعجب محا كقصر البلن محا, محا أي نار كبه ليان كقصر مرق النار تكود جيران يا صبر كراني محاك صبر بعض فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على المعارك على تيج قرون النار هذا مثلاً طيب أنت كوفد أمثلة هذه لو دفعوا صبر نار تكود صفران محاك نارتك كصبر بعض ذلك العذاب ذلك العذاب عذبك العذابي صابته وغص النار وغرد لأن الله إلهي نزل الكتاب بالحق ilaa kitaab ku soo day isagoo dhab aha waxa uu sheegayo dhaw waxii xaqiiqo waxa uu sheegaynaa walaalki doon yoomiyadki taweero maalintii go'eemanayo oo ku kitaab ku sheegayo dambo allee subhaanahu taa wa ta'lamun nabaahu ba'd dahin وإن الذي نختلفه في الكتاب إلا فيه شطاقا دعيب يبنى كتاب يحقق قرمره هو حق قرمره جزئيزه وعذابه وحلو عليه وسلطه صلى الله ذَلِكَ وتعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب فاللوح عليه والحبي بأن الله إلهي بأن نزل الكتاب بالحق حاله نبيه وحق الشرير وحقيقيه وإن الذي نختلفه قوة خلافة وكتاب قرمره في الكتاب لا في شقاق بينك وني وأنت فوق والله كتاب تدين راحين تعيد نؤاد الفك صابت اسم الله علاني والله أعلم